وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الَّذِينَ الذين طغوا في البلاد فِيهَا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد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 يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي